سووا اقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله اكبر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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا, لرأيته خاشعا ومتصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن